119. وقال الذين كفروا إن هذا إلا إفق افتراه وأعانه عليه قوم آخرون 110. فقد جاءوا ظلما وزورا وقالوا أساطير الأولين اكتتبها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 وَإِذَا أُلْقُوا مِنْهَا مَكَانًا ضَيِّقًا مُقَرَّنِينَ دَعَوْا هُنَالِكَ ثُبُورًا لَا تَدْعُ الْيَوْمَ ثُبُورًا وَاحِدًا وَدَعُوا ثُبُورًا كَثِيرًا قُلْ أَذَٰلِكَ خَيْرٌ أَمْ جَنَّةُ الْخُلْدِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ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 117. أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا 118. ويوم تشقق السماء بالغمام ونزل الملائكة تنزيلا الملك يومئذ الحق للرحمن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 119. وسوف يعلمون حين يرون مَنْ من أضل سبيلا 110. أرأيت من اتخذ إلهه هواه أفأنت تكون عليه وكيلا 111. أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون 112. إنهم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا.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 118. وهو الذي جعل لكم الليل لباسا والنوم سباة وجعل النهار نشورا 119. وهو الذي أرسل الزياح بشرا بين يدي رحمته وأنزلنا من السماء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 وَلَوْ شِئْنَا لَبَعَثْنَا فِي كُلِّ قَرْيَةٍ نَذِيرًا فَلَا تُطِعِ الْكَافِرِينَ وَجَاهِدْهُم بِهِ جِهَادًا كَبِيرًا وَهُوَ الَّذِي مَرَجَ الْبَحْرَيْنِ هَذَا عَسَلٌ فُرَاتٌ وَهَذَا مِلْحٌ أُجَاجًا